بسم الله الرحمن الرحيم آخ والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 والأرض مدّدناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ما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 كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول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 ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت سكرة الموت بالحق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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما ندي عتيد القيا في جهنم كل فار عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلهاً آخر وقال قرينه هذا ما لدي عتيم. القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد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 وتقول, وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد اللهم اعترقها يومنا قل لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام في الغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود الله ادخلوها بسلام اللهم اجعلنا من ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشذ منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من My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 سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وادبار السجود واستمع يوم ينادي المناذم ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون تذكر بالقرآن من يخاف وعين